لقد اخذنا اميس قبني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا